وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا بَلَاءً كَانُوا فِيهَا خَالِدِينَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ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 وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر